be صحاً أن كنتم قوماً مسرفين وكم What Altyazı Amen. Um. Lord, Altyazı Oh, <laughs> Ah Thank you Qudūnuhum al istabīl, ve evet. yahsūn <تصفيق> ثم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا من فاستمسك بالذي أوحية إليك إنك على. نور <تصفيق> قالوا يا أَيُوَا السَّاحِرُوا دَعُوا لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا هذا الذي هو مهين وما يتابلين فلو màú và إنهم كانوا y hôm فلما còn تقمنا Altyazı M.K. İzlediğiniz için اختلف الأحباب من بينهم